والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صبائا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنى ما فوقكم سبع شدّادا وجع الناس وجع وهج وأنزل من المعصرات ما ثجج لنخرج به حب ونبات وجنات الفاف إن يوم الفصل كان مقاتا أو من في الصور فتئت أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرة الجبال فكانت سراوات إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما لابثين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذباً وكل شيء أحصل له كتاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً إن للمتقين مفاز حذاء واعنفاً وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن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 أستخذ إلى ربه ما أفا إن ذرناكم عذابا قريبا يوم يظهر المرء ما قدمت يداه يوم يظهر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.